بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنا قد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك ما لن نبدأ أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عين ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين Fekr al qabtin, al iqtgam fi وَنَطِدَن أَوْ مِسْكِينًا ذَمَطْرَ دَ ثُمَّ أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة aleyhi bnaru nu soda